لكم الشيخ تعلقون على مسألة التي تقوم في في يعني تحدث في قرب هذه الأيام وهي الاحتفال بعيد السنة الأعياد في الإسلام عيثان فقط عيد الفطري وعيد الأضحى لا عيثة عندنا أعياد أخرى هذه التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام البخاري له كتاب العيدين من الصحيح وغيره من العلماء كلهم ألف ولم يذكر في هذا أو في هذه الأبواب وفي هذه الكتب المصنفة في أحاديث العيدين غير عيد الفطر وعيد الأبحى ليست عندنا لا عيد أول السنة ولا عيد آخر السنة ولا المولد ولا غير ذلك إلى كل هذا من المحدثات التي سوّغها البعض أنا قرأت لأحدهم فتوى قبل أيام نحن في الحج أيضا أنه لا يرى مانعا من احتفال ما يسمونه هذا الولد المولد الميلاد لا يرى به بأسا يقول ما فيه بأس هي القضية ما صارت أ... يعني ليس قضية... صارت أذواق ليس احتكاما إلى الشرع قلت لك هدم لك الأصول فإذا ما أرجعته إليها ما في شيء تحتكم إليه معه هو مخالفك لأنه هدم لك أصلك أو أصولك فصارت الناس تتكلم وتهذي بما لا تدري والعياذ بالله وهذا من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي نذير شر وهي من علامات الساعة ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل وفي لفظ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل فإذا ارتفع العلم والمراد بارتفاعه أي ارتفاع العلم الصحيح العلم المنجي الذي أشرنا إليه وإذا قال ويثبت الجهل والمراد بالجهل هنا ضد العلم الصحيح فإذا ارتفع العلم الصحيح ارتفع العمل به وإذا ثبت الجهل ثبت الجهل والعمل بالجهل والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة نعم